لحكاية الحال يعني يسمح حين تحاورتها فأخبر الله عن شيء مضى بصيرة المضارع الذي تحكى بها الحال وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين حين إنزاله ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب الله عنه يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات هل الله تكلم بهذا الجواب قبل أن يسأل ابدا بعد أن سأل إذن فهو محدث وفي القرآن صريح: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا السماع وقد أول من يقول إن القرآن قديم أول قوله محدث أي محدث انزاله محدث انزاله وهذا تحريف لأن محدث اسم فاعل اسم مفعول ونائب فاعل فيه يعود على الذكر لا على فما يأتيه من ذكر من ربهم المحدث أي هو الذكر فصرف الضمير إلى غير الذكر تحريف فان قال قائل ألم يقول الله عز وجل انه لقران كريم في كتاب مكنون وقال بل هو قران مجيد في لوح محفوظ وهذا يدل على ان القران مكتوب في لوح محفوظ لأنه قال انه لقران مجيد في لوح محفوظ تنزيل المراه وقال ايضا في كتاب مكنون لا يمسوا للمطهرون وهذا يقتضي أن الله كتبه في الأخوة المحفوظ قبل أن يتكلم به وقبل أن ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم قلنا هذه الآية إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون إنه لقرآن مجيد في لفه محفوظ لا تدل على أنه مكتوب في الأخوة المحفوظ إذ قد يكون المراد ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته بدليل قوله تعالى وانه لفي زبر الاولين وانه اي القران وانه لنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من منذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين وهل القران مكتوب في زبر الاولين او متحدث عنهم في زبر الاولين متحدث عنهم فيكون قوله انه لقران المجيد لقران الكريم كلام مكنون بل هو قران في كلام محفوظ يعني التحدث عنه وذكر شانه وحاله ولا يتعين ان تكون الايه داله على انه مكتوب والدليل انه لا يتعين ماذا ذكرت لكم في قوله وإنه لفي سبل الاولين اي ذكر والتحدث عنه لا ان القران نفسه مطلوب هناك لانه لو كان مطلوبا هناك لكان لازم قبل محمد صلى الله عليه وسلم باعوام والخلاصه ان القول بان القران قديم قول منكر قول منكر بل نقول القران مجيد كريم ونصفه بما وصفه الله به أما بأنه قديم فلا ليس بقديم طيب وهذا القول أن يوصف القرآن بالقدم هو نزعة من نزعات الأشاعر الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهو قديم كقدم العلم محمد وين سرحت الأشارة يقولون قرآن الله، كلام الله هو المعنى القائم بالنفس والمعنى القائم بالنفس قديم يعني لم يزل الله عز وجل مريد للشيء عالما به فيقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وما يسمعه جبريل أو يسمعه موسى او سمعهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ايت المعراج فهذا عباره عن اصوات مخلوقه تعبر عن كلام الله يعني خلق الله اصواتا في الجو تعبر عن ما في نفس الله من اقران من كلام هذا كلام الله عنده وقد قال بعض العلماء علماء المنصفين قال إن الحقيقة أن لا فرق بيننا وبين الجهمية لأننا متفقون على ان ما يسمع ويقرأ فهو مخلوق قلنا تمام هذا حقيقة لكن الجهمية خير منكم في التعبير لأن جميع قرون هذا كلام الله وانتم تقولون هذا عباره عن كلام الله وليس كلام الله فصاروا احسن منكم بالتعبير وان كان كل منكم منكم قال الخطا وابعد عن الصواب اذن كلام المؤلف في هذين البيتين فيه نظر ما هو النظر النظر الاول قوله ان ايماننا منهما ليس بالمخلوق وجه النظر فيه ان ايماننا كله مخلوق لانهم صفاتنا ايماننا من صفاتنا ونحن مخلوقون صفاتنا مخلوقه لكن ما نؤمن به هو الذي ينقسم إلى مخلوق والى مخلوق واضح طيب الوجه الثاني من الخطا الاخر نعم والصواب انه ليس بقديم القران كريم وليس بقديم تمام فان الله يتكلم به حين انزاله لان الله قال نزل به الروح الامين على قلبك وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك فظاهر السياق انه من حين ان يتكلم الله به ينزل به جبين الى محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذا هو الحق وهذا هو المعقول وينبغي لنا نحن في, في العقيده ان لا نستوحش من شيء دل عليه الكتاب والسنه لا تستوحش ولا تتهي الوحشه كل الوحشه ان تحرك نصوص الكتاب والسنه من اجل عقيده تعتقدها وها خطا هذه الوحشه اما شيء جل عليه ظاهر الكتاب والسنه فلا, فلا فلا بد له من قوله نعم ما أنت ما انت لو قالوا كل قران قديم فبحث ما معنى البحث البحث يعني التفتيش واصله من بحث الارض اي حرفها بجد فكان المفتش للوصول إلى العلم كأنه يحرث الأرض ليستخرج ما كان خابئا فيها والبحث من أهم وسائل العلم لكن بشرط أن يكون الغرض من الوصول إلى الحق دون الانتصار للقول سواء كان قولك أو سواء كان قولك أم قول متبوعك إذا بحثت فلتكن نيتك سليمة يعني تنوي أنك تريد الوصول إلى الحق سواء, من مع... سواء كان معث أو مع خصم أما الإنسان الذي يناقش من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعتقد أنه حق فإنه لا يجوز بل اجعل مناقشتك من اجل إيش الوصول الى الحق سواء كان معك او ما غيرك ثم انك اذا امقتل الحق اذا كان مع خصمك تجد لده وتجد تواضعا ويهون عليك مخالفه نفسك اما اذا تعصبت لقولك وصرت تحاول ان تنتصر له ولو بالخطا فانه سيضيق صدرك لا شك سيضيق صدره وسوف لا تتمكن في المستقبل من الوصول الى الحق وهذه آفة عظيمة وهي الاستكبار عن الحق الواجب إن من الانسان ينظر الى الصواب سواء معه او مع خصمه ثم ان البحث اذا بحثنا مثلا واتا كل واحد منا بحجته ولم يتبين لاحدنا صواب صاحبه فلدينا من نحكم محكما من كتاب الله وسنة رسوله عن طريق الذي هو اعلم منا عن طريق الذي هو اعلم منا حتى يكون الاتفاق ويزول الخلاف والله اعلم نعم نعم اي نعم لا ما صح هذا غسر اي لن يصح هذا عن عنه عبا لكن في نظر ما يصح ابث ولا يكون قديم لأن كتابة الله محفوظ حديث حادث هم عندهم القديم والذي لا يسبر حدوث ونقول حتى لو كنا الكلام المفوض فهو حادث نعم. <تصفيق> ايش اللي يقولون لأنه يقولون <تصفيق> لا أبدا عندهم السناد يدعونه عقلا وهو وهم وخيال يقولون لأننا لو كنا إن الكلام حادث لازم من هذا قيام الحوادث بالله والحوادث لا تقوم الا بحادث ما صحيح من يقول ان الحوادث لا تقوم الا بحادث قد يحدث الشيء من شخص سابق على الحدوث عرفت فمثلا انا الان أفعل اتحرك بيدي وجودي سابق على هذا الحركه أقوالهم كلها رائعة نعم نعم نعم الإمام أحمد رحمه الله كان في زمن قد فيه أقوال جميلة وكانوا يقولون القرآن مخلوق فإذا أبى عليهم العامة قالوا قولوا إيمان المخلوق والإيمان يشمل قراءة القرآن والجهليه عند الإمام احمد كفار الجميع كفار وكما قلت لكم قبل هذا اصل الكلام في هذا اصله محدث ما كان معروف عند السلام لكن لما جاء القول بخلقه القران صاروا يتحدثون بهذا الشيء نعم كيف اي اما اذا قال القران مخلوق فهو كافر ومن جملته القران مخلوق فالسلف يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر واما مبتدع فلأن السلف لم يتكلم به لا تقول هذا المخلوق ولا, ولا, ولا تقل مخلوق نعم <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم. نعم هناك فرق بين بين القتال وبين القتل الممتن من الذكاة ولو كانوا مسلمين يقاتل لان شعيرهم من الاسلام الإسلام كما أن كما أنه لو اجتمع أهل قرية على ترك الأذان مثلا ترك الأذان ليس بكفر لكن يقاتلهم ما خال ما خال نسأل نسأل دماء لأنهم هم لن يجاعد. هم لينجاء جنوا على أنفسهم اليس الله يقول وان طائفتان طائف من الممين اللي اقتتلوا فاصنعوا بينهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي ولا تكفر إذا بغت على الاخرى ما تكفر لكن نقاتلهم من اجل ان يلتزموا في في احكام الاسلام فالمقاتله اعم من القتل قد تجوز المقاتله والى جوز القتل لا لا لا ما تبا شاعره الاقترانيه يكون حادث لكن فيه اقتران يعني البا والسين والميم هذه كلها خرجت من نافذه دفعه واحده لا فرق لان كل مخلوق فهو محدث لا لا ما نفتحنا لان المحدث من, من, من الخالق ليس المخلوق المحدث من الخالق ليس المخلوق لانه, لأنه صفته نعم المتغير كل عالم المخلوق اذا كان له من يغير، اما اذا كان يتغير بنفسه كفعل الله عز وجل الله يفعل ما شاء ويفعل الله ما شاء مقام الموكل هذا هو التوكيد وان شئت فقل اقامه الغير مقام النفس مقام إقامة الغير مقام النفس هذا التوكيد مثال ذلك قلت يا فلان هذه عشر ليلات اشتري بها حاجه من السوق فأنا موكل وأنا وكيل ألسى كذلك؟ وهنا يبقى عندنا إشكال في قوله ووكل الله من الكرام فهل الله عز وجل يوكل؟ هل الله في حاجة إلى أن يوكل؟ الجواب المقول التوكيل المضافل الله ليس كالتوكيل المضافل الآدمي التوكيل المضافل الآدمي قد يقول سببه العجز كرجل مريض لا يستطيع أن يصل إلى السوق فوكل شخص يشتري له حاجة من السوق أما التوكل من الله فهو لكمال سلطان وأنه يدبر الخلائق فهم جنود فهم جنود لله عز وجل وليسوا وكلا يقومون مقامه من اجل عزه عن تصريف خلقه بل هم يقومون بما وكل اليهم لكمال سلطان خالقهم عز وجل وقد اضاف الله التوكيل الى نفسه في قوله تعالى فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها, فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافره وحينئنا إذن نقول ان الله وكيل لقوله تعالى وكف بالله وكيلا أي قائم بشؤون خلقه وموكل أي مدبر لخلقه لكمال سلطانه فالتوكيل هنا ليس الموكل ولكن لكمال سلطانه يدبر ما شاء وهذا جند له وكل بالموكل في كتابة الاعمال وهذا جند من جنود موكل بالنار وهذا جند من جنود موكل بالجنة وهكذا يقول ووكل الله من الكرام اي من الملائكة الكرام ودليل ذلك قوله تعالى بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وصفهم الله بالكرم لكمال اخلاقهم لكمال أخلاقهم والكمال يسمى كرما بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أبوالهم أي, أي, أي كاملها في الصفات والحسن فهم كرما لكمال صفاتهم وإلا فإنهم لا يعطون الناس شيئا لكن الكرم يكون من أجل البذل ويكون من أجل الكمال مع أن البذل من آثار الكمال قال اثنين حافظين للأنام اثنين يعني من الملايك الكرام أحدهما يكون عن اليمين والثاني عن الشمال كما قال تعالى إذ يتلقى لنفي عن اليمين وعن الشمال قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي قول تلفظ به فلديك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنه أحدهما على اليمين والثاني عن الشمال ولما دخل على الإمام احمد رحمه الله أحد أصحابه وكان مريضا وسمعه يئن يئن انين المريض قال له يا أبي عبد الله ان طاووسا وهو من كبار التابعين رحمه الله يقول ان الملك يكتب حتى انين المريض لما قال هذا لابي عبد الله رحمه الله امسك حتى عن العميق خوفا من ان يكتب عليه ولا شك ان انين المريض إذا كان ينبئ عن سخط فإنه يكتب عليه أما إذا كان بمقتضى الحمى فإن الله لا يكلف نفسه إلا وسهل طيب إذن هؤلاء الملائكة يحفظون الانام يحفظون الانام أي يحفظون أعمالهم يكتبونها في سجلات تقرأ يوم القيامة قال الله تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه يعني عمله ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا مفتوحا غير مغلق لا يكلفه في النظر اليه اقرا كتابك يعني يقال اقرا كتابك كل شيء مكتوب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف والله لقد أنصفت من جعلك حصيبا على نفسك صحيح هذا الإنصار يسان يقدم لك دفتر الحساب يقول أنت حاسب نفسك هذا هو الإنصار هؤلاء الملائكة يكتبون يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات ويكتبون ما عمله من سيئات لا شك في هذا وهل يكتبون ما صدر منهم اللغو أي ما ليس بحسن ولا سيئه على قولين للعلماء فمنهم من قال إنهم يكتبون لكن لا يحاسب الإنسان عليه ومنهم من قال إنهم لا يكتبون لانه لغو وكتابة اللغو من اللغو وهؤلاء ملائكة كرام والكريم كامل الصفات وكامل الصفات لا يفعل ما هو له ولكن لو قال قائل هل في الكلام من له إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصد وهو إذا صمت لا يكتب عليه شيء وإن قال قال خيرا أو قال شرا ولكن الذي يظهر أن هناك لغو لقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وهذا يعني اللغو القول واللغو الفعل فالظاهر أنه, حتى فالظاهر أنه يوجد اللغو ولكن في كتابته أو عدم كتابته فيها شيء من التوقف هل يكتبونه أو لا إن نظرنا إلى عموم قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومن قول نكرة في سياق النفي وهي نكرة مؤكدة, مؤكدة بمن قلنا يكتب كل شيء ولكن لا يلزم من الكتابة المحاسبة يكتب ولا يحاسب عليه لأنه لغو وإن نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتبته لغو قلنا لا تكتب ويمكن أن يقال أن يراد بالعموم في قول من قول يراد به الخاص أي من قول يثاب عليه أو يعاقه إلا لديه فالطيب العتيب وعلى كل حال فالإنسان يجب أن يحتاط وأن يحترس وأن لا يقول كلمة إلا وهو يعرف أنها له أو عليه فإن كانت له فليحمد الله على ذلك وإن كانت عليه فلا يلومنا إلا نفسه ليحفظ الإنسان على هذا اثنين حافظين للأنام طيب هذين الاثنان هل هما دائما على الإنسان نعم لقوله الا لديه رقيب اكيد وقيل انهما يفارقان اذا دخل الخلاء واذا كان عند الجماع فان صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعلى العين والرأس وإلى النصح فالأصل العموم إلا لديه رقيب عتيب طيبين قال قائل هما يكتبان القول ويكتبان الفعل لأنهما أي القول والفعل ظاهران لكن هل يكتبان الهم وهو في القلب هؤلاء يكتبان الهم قلنا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من هم بالحسنة فلن يعملها كتبت حسنه <تصفيق> ومن هم بالسيئه فلن يعملها كتبت حسنه والمعروف ان الذي يكتب الملائكه وان عليكم لحافظين كراما كاتبين <تصفيق> وعلى هذا فيكون عندهم عندهم اطلاع على ما في القلب عندهم اطلاع على ما في القلب ولا غرابه في ذلك فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولقد خلق الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه فهو عالم بذلك فيجوز أن يطلع أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمهم من حال الشخص ويكون علمهم بذلك بواسطه من علم الله عز وجل ويجوز أن يعلموا ذلك بما يحصل للقلب من حركة لأن الهم حركة القلب الهم حركة القلب يهم بالشيء يتحرك فيعلمان ما يحصل بحركة القلب وإذا كان الشيطان يجب من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى شغاة قلبه فلا غروة أن يعلم الملائكة بما يحدث في في قلبه وعلى كل حال فسواء كان فسواء كان الله عز وجل يطرعهما على ما في القلب ليكتبا او هما يعلمان ذلك بحركة القلب فانهما يكتبان هم القلب فصار الهم والقول والعمل كله يكتب ولكن هل يحاسب الانسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الوهم او لا بد من حركه الجواب لا بد من حركه ما حركه ظاهره حركه في القلب اي ميل وهم اما مجرد ما يخطر على الانسان او يحدث به نفسه فانه لا يكتب عليه لا يكتب عليه ولا له ايضا اللهم الا ان يكتب له لحسن نيته حيث فكر ان يعمل عملا صالحا وأظنكم تعرفون الفرق بين حديث النفس وبين الهم. قل هل هناك فرق بين حديث النفس والهم؟ نعم، الهم يتحرك يتقدم يعمل، لكن حديث النفس حديث مجرد تفكير في الشيء خواطر في الشيء لا لا أثر له. فهمتم الآن؟ ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم ما لم تعمل او تتكلم طيب يقول المؤلف اثنين حافظين للانام الانام الخلق الانام هم الخلق فيكتب حال الورع يكتبان الى أي الملكان كل أفعال الوراء كل وهذا عام وقول مالف أفعال الوراء ظاهره أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم وفي هذا نظر ظاهر فإن القرآن الكريم يقول في القول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب وأما الهم فكما سمعت من هم بالحسنة فعملها فله عشر حسنات وإلى ما عملها فله حسنة ومن هم بالسيئة فتركها لله فله حسنة وعرفتم هل, هل يعلمان ذلك أو يعلمهما الله عز وجل ولعل المؤلف أخذ هذا أي قصره ما يكتب على الفعل أخذه من قوله تعالى وان عليكم لحافظين الكرام الكاتبين يعلمون ما, تفعلون. يعلمون ما تفعلون ولكن من المعلوم انه اذا جاء ما يفعل من قول الى الذي رقيب عتيد اننا نضم هذه الى هذه ويكون الذي يكتب القول والفعل ثم نضم هذ هذ هذين الاثنين الى الحديث من هم بالحسن ومن هم فيكون الذي يكتب القول والفعل والهم قال كما أتى في النص من غير امتراء من غير امتراء اين هو أين النص ها؟ وإن أعرفنا حقائكم كرام من تعجبين يعلمون ما تفعل وقال تعالى أن يحسبون عنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى يعني نسمع ورسلنا لديهم يكتبون وهذا ايضا نص في ان القول يكتب اما يحسبون اننا لا نسمع وسرهم ونجواهم وهذا قول بلى ورسلنا لديهم يكتبون فصار الذي يكتب الآن ثلاثة ولا ولا يوجد غير الهم والقول والفعل وشيء يحصى على المرء في في كل لحظه من قول وفعل وهم سيكون كثيرا ولذلك الان لو لو ان احدا سجل ما ما نتكلم به في في جلسه واحده من جلوس كم يجيكم من صفحات نعم ياتي صفحات كثيره كيف هو كلام كلامنا على في اليوم والليلة نعم نسال الله اياك وانت طيب انا احمد سؤال ما امشي في الباب الرابع نقرأ الباب الرابع اي والله انا عندي ساعه مضبوطه ان شاء الله نعم كيف أي صحيح حرف الحال؟ لا لا ما أحمد قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئة حسنات يمحى نعم نعم سلام هذا عمل هذا نعم يجب عليها ان يدافع إذا كان يدافعه هذا حرج عليه لكن إذا ركنا إليه وكره ما أنعم الله به على غيره فيكون قد عمل لكن هل تعرف الحسد ما هو لا كيف هو الحسن؟ ها. نعم نعم هم هو الثموني هو إيش؟ في يعني الغبطة مثل أحصدها لا في الثنسي لكن شيخ الاسلام يقول الحسد كراهه ما انعم الله به على الغيب سواء تمنى زوالها أم لم يتمنها وهذا هو الصحيح فإذا فاذا كرهت ان نعم الله على شخص بنعمه هذا هو الحسد نعم أي لكن لو حاولت أن تقول إن القول يطلق على الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار يا ياسر إنما كان فيه أن تقول بيديك كافر هنا قول بمعنى الفعل لكن يمنعه من ذلك يمنعنا من ذلك قوله ما يلفظ هو واللف هو, هو القول لا ما أسه لا يسخي بارك الله فيه إذا قل لفظت بالقول واضح انه ما يلفظ من اللفظ من... لأنه لا يطرق على الفعل اللفظ أبدا أي معنى نح... لفظ أنفاسي يعني معنى نح... انت في انتهت حياتي لا. أص... أصلا لما قيتناها لفظ أنفاسا قيتناها بالنفس علم أنه مب... ما... ليس هذا قول لسان لكن هنا ما يلفظ من قول قال لفظ مضافا الى القول تعين أن يكون هو قول اللسان معناه ان الاقوال تكتب اللي في الايه هذه لكن في يعلمون ما تفعلون تكتب الافعال ويقال ايضا بالقياس اذا كان القول يكتب فالفعل من باب عوض وين اسمه اي الا بها استثناء من الوقت يعني عنده اللي عنده رقيب وعفي ثم الاستثناء لو قلنا بيد لو كنا متوافقا لكان استثناء من القول والاستثناء من القول لا يدل على عموم القول للفرع يدل على عموم الاقوال فاذا قلنا والعصي ان الانسان لا يخص الا الذين اامن هل نقول هذا استثناء من الحيوان ايضا لا استثناء من الانسان فاذا قلنا ما يلحق من قول الا لديه رقيب معتاد كان هذا استثناء من القول يعني في اي, في أي وقت يكون القول فلديه هذا الرقيب العتيق لا ما ماسك لا تفكر ما يلفظ من واضح لكن الفعل دل عليه قوله يعلمون ما تفعلون نعم ما هو الدليل على شمول الايمان لهذه الثلاثه نعم ما الدليل على النبي ما يشمل القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل باركان <تصفيق> اعلاها لا يا جماعه السؤال واحد <تصفيق> شبابكم من الايمان طيب ما هو الدليل على انه يشمل اعتقاد القلب لان هذه قول لسان واخاه جوارح نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبت وردت عليهم واقفه القلب بين السبت نعم احسنت ما حكم الاستثناء في الايمان احمد اذكروا قول الراشد نعم طيب ان كان الاستثناء صادرا عن شك فهو حرام فالكفر طيب وان كان صادرا عن عن خوف التذكره فهو واش والثالث تعليجة. إذا قصدت تعليمه فهو جاء طيب نعم إذا غيبت إن اعجبناك طيب هذا القول الذي سمعتموه التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة طيب هل يقول الإنسان إيمان مخلوق أو يقول غير مخلوق هذا الراجح، او هذا اللي مش عليه المؤلف <سؤال> ما هذا؟ عبد الله نعم ابا منازله مطلقا ولا لازه الإطلاق؟ ولا يقال، غير محظور لماذا اراك المؤلف؟ لا لأن <تصفيق> انا دي القول اللي ما يشمع القول اللسان ومنه قراءة وقراءة والقران وقراء غير غير مخلوق طيب نحن ذكرنا ان, إن القول الراجح <تصفيق> نعم لان الايمان صفه المؤمن وللا والمؤمن مخلوق فصفاته مخلوقه طيب والقران ذكر المؤلف والكراهه القران غير مخلوق لكن الكراهه في عمل مخلوق اذا نحن قلنا المؤمن به ينقسم الى قسمين هذا الصحيح الذي دينقص من المخلوق او المخلوق ليس ليس ايماني بل ما اؤمن به فإيماني بالله إيمان بالربع الزوج الخالق لكل شيء وإيماني بكتب الله إيمان بغير مخلوق إيماني بالرسل إيمان بمخلوق القول الراجح في هذه المسألة أن الإيمان وصف المؤمن والمؤمن مخلوق فوصفه مخلوق لكن ما يؤمن به الإنسان انتبه ما يؤمن به الإنسان هو الذي ينقسم إلى قسمين مخلوق وغير مخلوق فالرب عز وجل وصفاته وكلامه غير مخلوق والملائكة والرسل مخلوق مخلوق إمام بمخلوق هذا هو الصحيح في هذا المسألة والإنسان عند التأمل يرى أنه لا صعب سوى هذا هذا القول. طيب. الملائكة يا محمد، من هم الملائكة؟ هل هي قوى مادية أو قوى عقلية أم ماذا؟ عالم غيبي ها كمل احنا ما درسنا تعريفهم ايه طيب سليم ام الله خلقانش مثل ما خلق انس يعني من طين إنهم مخلوقون أين اخرى منهم اعلم بانهم اعلموا انهم اعلموا انهم اعلموا انهم اعلموا انهم اعلموا منهم اعلموا انهم اعلموا انهم اعلموا انهم اعلموا انهم اعلموا المهم أنهم ليسوا هم انهم اعلموا انهم اعلموا انهم انهم أو العقلية هم أشبذار هم اجسام أجسام جاء للملائكة رسلا ولي اجنحه وهم مخلوقون من, من النوم ونؤمن بكل من علمنا اسمه منهم وبصفة كل من علمنا بصفته وما وراء ذلك من علم لا فندي عنه من جملة الملائكة من ذكرهم المؤلف الملكان الرقيب والعتيد نعم طيب هل الان الرقيب هو العتيد او غيره <تصفيق> لا انت الان فتحت بابا اوجب ان نسأل ان نسأل <تصفيق> اللي بهم من كلام الان الرقيب والعتيد أنه أن, الم... ان احد الملكين رقيب والثاني عتيد فهل الامر كذلك هل قال الله تعالى الا لديه رقيب وعتيد اذن فالرقيب هو العتيد اراه طيب ملكان عن اليمين وعن, وعن الشمال من فضلك اللي ماذا يكتبان الاخر لا لي كل الأعمال السيئات والحسنات واللغو طيب وهل اكتباني إرادات القلوب؟ فالملائكه من باب اولي ان يجعل الله لهم سلطه الوصول الى ما في القلب او ان الله سبحانه وتعالى يعلمهم بذلك يعلمهما بذلك فيكتبان ما هو الدليل على انهما يكتبان القول ما تفعل انا اريد الدليل على أنهما يكتبان القول انذاك ما أحسن من قول الله عز وجل وفي ايضا ايه ثانيه <تصفيق> لا لا ننجي <أنا> القول <تصفيق> ان <أم> يحسبونه فلا <تصفيق> ورسولنا بيد مكتوب احسنت <تصفيق> ما هو الدليل على أنهما اكتبان الأفعال منصور لا الآية من فاتح يعلمون ماذا؟ أحسنت طيب هل يكتب على أغير المكلف كالصغير والمجنون؟ الأخ نعم نعم بيكتب. لا يكتبان الدليل؟ نعم رفع القالم على ثلاثة رفع القالم على ننتهى الوقت؟ نعم هذا السؤال يرد يقول اذا قلنا إنها تكتب اللغم فهل يكتب مع الحسنات أو مع السجيات يكتب على أنه فعل هذا والحساب على الله هذا واحد أو نقول انه الى, إلى, إلى, إلى السيئات الى اقرب لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت فهذا يدل على ظاهره يدل على وجوب السكوت اذا لم يكن يقول خيرا لا لا واحده الاحسانات وواحده السيئات كي قلنا انها ان الله سيئه كتبها صحن سيئه وإذا نقول هاي يكتب هذا من شاء الله يا أمر الله من من شاء منهما يكتب هذه مغربية ما حدد من يكتب اللغة نعم, نعم. <تصفيق> لا, لا يمكن يقول لهم ميزه بأنهم يثبون على ذلك على تركهم اللغة في وقت تفرقون من له في ميزان الحسنات. نعم. يقولون مثل إن, أن النفوس ثلاثة: الأمارث بالسوء ومطمئنة ولوامه فالنفوس المطمئنة هي العقوق هي الملاهي، والنفوس الاماره بالسوء هي الشياطين. ولا ما فيه ولا ملعب. في الشيطان ولا ملاذ، هاه؟ كيف؟ أنا في نفس الإنسان نفسه، ما هناك أحد غيره نعم. نعم. هذه أول تحتاج الأسباب. أنها الشيخ السامي تنية وعلى تقليل ثبوتها فإن هذا لعله في أول طلبه لأن القول بانه قديم هو المشهور عند أكثر الناس ربما قال هذا هو طلبه ولكن أضاهنا لا تصح اصلا يا شيخ من كادر. لم تعدمي وان ارواح وان ارواح مع كونها مخلوقه مستنزه بس اسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى الباب الرابع في الاشراف الساعه الباب الرابع في الاشراف الاشراف جمع شرط وهو في اللغه العلامه وفي الاصطلاح ما يتوقف صحه الشيء على وجوده والمراد به هنا العلامه فقول نشاط الساعه يعني علاماتها والساعه هي القيامه وسميت الساعة لانها ساعه مشقه وانذار والساعة عظيمه وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة لأنها مفزعه قال الله تعالى فهل نظرون إلى الساعه فقد جاء أشراطه نعم فهل نظرون إلى الساعة فهل نظرون إلى الساعة فأم سأتيهم فقد جاء أشراطه واشراط الساعه تنقسم الى ثلاثه أقسام قسم مضى وقسم ما زال يأتي وقسم أكبر وهو الاشراط القريبة منها وهي الاشراط الكبار فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل على أن الساعة قريب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدت أنا والساعة هاتين وذكر السبابة ونسطة يعني أننا مقترنان وليس بيننا إلا مثل ما بين الإبهاء السبابة والوسطى وهناك أشراب ما زلت مثل كثرة المال كثرة الهرج يعني القتل تقارب الزمان وغير ذلك وقسم ثالث لم يأتي بعد وهو الاشراط الكبيرة كنزول عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام والدجال ويجود ومأجوج وما اشبهه فما موقفنا نحو هذه الاشراط يقول مؤلف وكل ما صح في من الاخبار يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أو جاء في التنزيل والآثار هذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة طرق تثبت بها أشياء في الأول ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقير المؤلف ذلك بقوله ما صح احترازا من مما لم يصح وعلم أن العلماء أفرط بعضهم في سياق الإشراف وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أحاديث لازم ما لها ولا صحة لها ولهذا يجب التحرّث من الكتب المعلّفة في هذا مثل الإشاعة في اشراط الساعه فان فيها أشياء كثيرة غير صحيحة فيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كذلك الثاني قال أو جاء التنزيل المراد به القرآن كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أو جاء في الآثار جمع مؤثر وهو ما روي عن الصحابي بشرط أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإن أخباره تكون كأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تقدر. طيب هذه ثلاث طرق لإثبات أشار الساحة ثم ذكر المؤلف أمثله قال من فتنه البرزخ والقبور الواقع ان هذا ليس من اشراط الساعه لكنه من الامور السمعيات التي تتلقى التي تلقى من السمع فتنه البرزخ والقبور البرزخ الحاجز بين الشيئين والمراد به ما بين موت الانسان الى قيام الساعه وعطف القبور عليه من باب العطف الخاص على العام لان البرزخ اعم من القبور قد يموت الانسان ويلقى على وجه الارض فتاكله السباع فهل كان في قبر لا ولكنه في برزخ فكل ميت فهو في برزخ وكل مقبور فهو فيه في برزخ فعطف الحبور على البرزخ من باب عطف خاص على العالم وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن وذلك بأنه ياتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن رب الله ودين الاسلام ونبي محمد فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فيصدق ويسمعه هو فيزداد بذلك فرحا ان شهد له شاهد من السماء بانه صادق ويعتبر هذا من نعيم القبر لأن الانسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحا وسرورا وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فينادي منادي من السماء أن فذب عبده فإنه يدري أنه لا إله إلا الله ويدري أن محمد رسول الله ويبه أن الدين عند الله والإسلام ولكنه عاند وأصر فيقال كذب عبد ثم إن الأول يفسح له في قبله ويفتح له باب الجنة ويأتيه عمل الصالح عمل الصالح فيجلس عنده يعنسه وأما الثاني وعي بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويقال بعضها في بعض وبعض. من شدة الضيق له باب الى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويأتيه العمل عمله السيء في أخذة سورة والعياذ بالله فيوبخه على ما فرط وأهمل من دين الله عز وجل هذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن بها يجب علينا أن نؤمن بها وقد أشار الله وقد ثبتت عليه فتنة في الكتاب والصنة أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويحب الله ما يشاء وأما في السنه فالأحاديث في ذلك مشهورة معلومة، فيجب علينا أن نؤمن بها. وها هنا مباحث في هذه المسألة. اولا متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أم بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ الجواب الثاني. الثاني، أما مجرد خروج الروح فلا حصلت فتنة ولا شيء. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دفن الميت أو قال العبد إذا دفن وقال أسلع في الجناب فإن صالحة فخير تقدمونها اليه وهذا يدل على أنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت بأيديه وعلى هذا فإذا ما ميت ووضع في الثلاجه للتحقق من موته واسبابه فانه لا يفتح ولا ياتيه ملكات حتى يدفن طيب البحث الثاني هل هذا خاص في المقبور لقوله اذا دفن الميت أو ذكر ذلك بناء على الاغلب وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له الجواب الثاني الثاني وعلى هذا فاذا القي الانسان في البر او القي في البحر ومات هناك فانه لا فانه الملكان ويفتن البحث الثالث هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج بإذن الله الجواب الثاني هذه الفتنة يخرج منها من يخرج أولا غير المكلف فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف سواء نجاب بخطأ أو صواب فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخر وقال بعض العلماء بل يأتيه الملكة ويسألان وهو إذا كان محكوما بإيمانه سوف يجيب بالصواب ولا يبرد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير وأن الصغير يجيب بالصواب، فها هو عيسى بن مريم كان في المهد ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فالسلام علي يوم أوردت ويوم اموت ويوم أبتعي كل هذا قال وهو في المهدي فهؤلاء, فهؤلاء الأطفال الذين موتون أو المجانين وإن كانوا غير مكلفين فإن الله تعالى قادر على أن ينطقهم في القبر بما شاء كما ذهب البحث الرابع لا نحن الآن في الأسراب الثالث طيب هل ينجو من ذلك أحد كنا غير مكذب. ثانيا الشهيد يعني يستطيع من هذا الشهيد فالذي يقوث إلى في سبيل الله لا يستطيع كما جاء ذلك بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة فإن هذا الرجل الذي وقع أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلاله على صحة إيمانه وحينئذ لا يحتاج الى سؤال ثالثا ما هو ثالث من الاصل مما يستثنى النبي لا يسال لأن النبي مسؤول عنه اليس كذلك طيب يقال ما دينكم النبي فهو مسؤول عنه ولانه اذا كان الشهيد لا يسال فالنبي أعلى درجة منه وإن كانت مسألة الامور الاخره هي فيها قياس لكننا نقول النبي عنده من اليقين أكثر مما عند الشهيد لا شك فلهذا نقول إن النبي لا يسأل طيب البحث الرابع بأي لغة يسأل بأي لغة يسأل. قال بعض العلماء يسأل بالسرياني. سبحان الله يسأل بالسرياني. السرياني لا عثمان النصارى. والظاهر والله أعلم أن هذا القول ماخوذ من النصارى. لأجل أن يختصر ويقول لغتنا. لغة السؤال في القبر لكل ميت، والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم، يسأل بما يفهم. ولو أننا عرضنا أن نفضل لغة على لغة، تفضلنا العربية لأنها لغة أمة محمد، الواجب على الأمة بعد بيعة الرسول عليه الصلاه والسلام، الأمة كلها أن تكون لغتهم اللغه العربية. لكن على كل حال الذي يظهرنا والعلم عند الله ان الانسان يسال بما يحصل ان كان من العرب فباللغه العربيه ان كان من العرب فبلغته البحث الخامس من السائل السائل ملكا لا شك لكن من هما قيل ان الملكين هما اللذان يكتبان على الانسان عمله من خير وشر فهما صاحبه في الدنيا وهما سائله في القبر وقيل بل هما ملكان اخران ونحن نتوقف في هذا فالله اعلم فالاحاديث في بعضها ياتيه ملكان وفي بعضها ياتيه الملكان ب1 وقال هذه يحتمل انها للمعهود الذهني اي, أي الملكان المعروفان لدلاله اعمال العباد ويحتمل انها للجنس فتكون بمعنى ملكين ولكن جوابي انا انا توقف فيها اقول انه ياتيه ملكان كما جاء في الحديث او الملكان ولا ادري من البحث السادس ما اسم هذين الملكين ورد في بعض الاثار أن اسمهما منكر ونكي منكر ونكي وليس المنكر هنا المنكر الشرعي بل المنكر غير المعروف كما قال, كما قال إبراهيم للملائكة قوم منكرون. فهذا منكر لا يعرف الميت ونكير بمعنى منكر فالاختلاف في, في اللفظ وقيل لا يسمي وأن تسميتهما بمنكر ونكير ضعيف لم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقيدتنا في هذا ان نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقد وان لم يكن سماهما فنحن نطلق ونقول ملكان فقط ولا سعى أكثر من ذلك طيب البحث السابع ورد في الحديث السابع يا جماعه الخير البحث السابع ورد في الحديث بل ثبت في الحديث انهما يقعدان الميت وهنا اشكال القبر لا تسلل بانفس الميت كما هو معروف فكيف يقال انهما يقعدان والجواب على ذلك ان نقول امور الاخره لا تقاس بامور الدنيا امور الاخره وظيفتنا ان نقول سمعنا وصدقنا وامنا ولا تكون في افكار الدنيا واذا كنا نرى في الدنيا اشياء لا توافق أشياء في المنام لا تطابق المعروف في يقظه فما بالك في الممات في المنام جرى الانسان رؤيا فيها ذهاب ومجيء فيها أحاق سجارة وأحاق سجارة يرى النهرة سجارة يطير في الجو وأين هو؟ هذا فراشه لم يتحرك حتى اللحاف ما خرج منه ما انكشط منه شيء ومع ذلك الرجل سافر نعم؟ ورجع يمكن يرى أنه, أنه فتح محلا وباع واشترى نعم وتزود جه كل هذا يمكن وهو على فراشه لم تحرق والمدة أيضا قصيرة لكن سبحان الله منا يرى الإنسان أشياء يعطيها في لحظة وهي تحتمل أيام فنقول الأمور الاخرويه لا تقاس بالامور الدنيويه وامور الموت لا تقاس بامور اليقظه بل وامور النوم لا, لا تقاس بامور اليقظه نعم. نعم ان المكلف لا يسال نعم نعم اي ما لا تقولون يا جماعه يقول اذا قلنا بان غير المكلف لا يسال في قبره فلو كلف ثم زال تكليفه يعني كان بالغ عاقلا ثم أصيب بالجنون فبارئ يسقط ليس لانه اتى عليه زمن التكليف نعم ولسانه حال الوجود العاد السنه تحفظ كما تحفظ ف... فل... ف... هل هذا يدل على ان السنه منزله كما من نزل القران الجواب لا السنة لم تحفظ كما حفظ القران ولهذا جاء فيها الوضع والضعف لهم وها لكل حال حتى صحيح فيه أشياء خذفت من فيه أشياء خذفت فيه أشياء زيدة صحيح لا يمكن أن يكون هناك دليل يخفى على جميعهم محفظة لانها لو كان كذلك لكانها الشريعه نحن قلنا الشريعه محفوظه القران نفسه محفوظ والشريعه محفوظه لكن السنه لا السنه حصل فيها لا مو صحيح النبي قد يوحى له للسنة وقد لا توحي قد تكون بوحي وقد لا تكون الم يمثل لكم مثالا في هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر الذنوب قال نعم تكفر كل شيء ولما ولى الرجل دعاه فقال إلا الدين أخطرني جبير ذلك هذا لا لا هذا يعني, يعني بذلك القرآن ولهذا قال إنه وحي يوحى علمه شديد القوى يعني جبير نعم من هو يسلم؟ ولا لأخر. الذي روم البحر وأنا هنكدفه. كدف الإمام هم انقل غلبوا لا. لا جب يعصمون وصلوا عليه. ولا بقى عشرين. لو بقى عشرين. مع دام في أيدي الناس وهو لم يسلم الاخر يعني يعني يقول إذا إذا استحال البلد بس استحال بأحرق أو بغير ذلك يكون سالعه نعم نعم ايش اهلا بكذا اهلا بكذا اهلا بكذا الله بكذا اهلا بكذا اهلا بكذا اهلا بكذا اهلا في بعض السبعيات اول فتنه البرزخ والقبور هل البرزخ هو القبور او غيره او غيرها ما بين الموت الى الساعه هذا البرزخ والقبور مساكن ما بين الموت الى قيام الساعة من المنباب عبث الخاص على العام. لأن الإنسان قد يؤثر قد يلقى بالبع في, في البر ويقوله السجاد ما هي فتنة البرزة أو القبور عبد الله النساء نعم طيب عن ربه ودينه ونبيه لماذا سنت فتنه لاخاله الديناصور لان الفتنه في اللغه الاختبار وهي اختبار بالنصار. طيب، تحدث عن هذه الفتنه في الوجوه التالي اولا هل الفتنه شامله الصغير والكبير الاخ و الاخير غير مكلف طيب من الذي يختبر املك واحده ام اثنان ملكان ما تقولون صحيح طيب كيف او ماذا يعملان بالمجيد ما ماذا يعملان به ما هما لا يقول لله ماذا يعملان به؟ لا لا ليس عن هذا أصل يقعداني. نعم نعم في فيسألانه وإن مساعد عن هذا للإيران التالي كيف نقول إنهما يقعدان والقرب غير لا, لا مجال نقوله فيه نقول لا نقيس أمور آخر بأمور الدنيا فهما يقعدان كما النائم منه قائم وأنه قائم داهب وهو في فراشة طيب قال من فتنة وما اتى في ذا من الامور وما اتى في ذا في ما يتعلق بالقرر والبرزخ من الامور العظيمه منها انه بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب وعلى هذا يجب علينا أن نؤمن بأن المسان يعذب أو نعم في قبل نؤمن بأنه نعن أو نعن في قبل وإذبات ذلك من الكتاب ومن السنه أما الكتاب فقال عز وجل الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم اظهر الجنة بما كنتم تعملون يقول سلام عليكم اذكنوا الجنة بما كنتم تعملون وهذا يدل على أنهم أنه يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا وأما العذاب فمن ذلك قومه تبارك وتعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحرب إذ يتوصل الذين كفروا الملائكة في, في تلك الساعة يضربون وجوههم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحرب طيب ومن ذلك أعيداً قوله ولو ترائد الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم يعني يوم إخراج أنفسكم وهو يوم موتي تجزون عذاب الهون ومن ذلك قوله تعالى في آلف العون النار يعرضون عليها قدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فدعون اشد العذاب فقال النار يعرضون عليها قدوا وعشيا متى قبل قيام الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فدعون اشد العذاب اما السنه فهي مستفيضه مشهوره في اثبات عذاب القبر ونعيم فهاتان مسالتان المساله الاولى ان الانسان يعذب في قبره او ينعم ثان دليل ذلك في الكتاب وفي السنه ثالثا هل العذاب على البدن او على الروح او عليهما معا او يختلف شاره يكون عليهم معا وترى ان يكون على الروح فقط وجواب عن ذلك ان نقول الاصل ان العذاب على الروح ولكنها تتصل احيانا ويرى في الجسم أو حفر اثر العذاب عرفت فالاصل انه على الروح ولكن الروح قد تتصل بالبدن فيتنحل هذا ما ذهب اليه المحققون من اهل العلم فشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وغيرهما رابعا هل العذاب عذاب القبر دائم او منقطع والجواب أن الكافر فعذابه دائم مستمر وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر لأنه سيعذب على حسب عمله وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه عرفتم كم هذه أربع الخامس هل يمكن هل يمكن أن نطلع على عذاب قبر نقول الأصل لا الأصل أنه لا يمكن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافلوا لدعوت الله أن يريكم عذاب قبر نعم لولا ان لا تدافل لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر إلا فالأصل أنه غير معلوم لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤية صالحة وإما بيطل يقلع كما أقرأ الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على القبرين اللذين معذبان كما في الصحيحين من حديث النباء بن عباس رضي الله, الله عنهما قال معرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال انهما لا يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الآخر فكان يمشي بالنميبة إذن فالأصل أن عذاب القبر غير معلوم ولا قد يعلم الله به من شاء من عباده <تصفيق> هذه خمسة مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فإن الواجب علينا أن نؤمن به ثم قال وأن أرواح الورى لم تعدم ما كونها مخلوقة فاستفهم استفهم يعني أطلب الفهم وقوله وأن أرواح الوراء يعني نؤمن بأن أرواح الوراء الخلق لم تعدم لم هنا بمعنى لم يعني لم تعدم في المستقبل لأن الله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء. كما خلق جنة للبقاء لا للفناء وخلق النار للبقاء لا للفناء وخلق ما في جنة من الحور والولدان للبقاء لا للفناء فلا الارواح الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء فهي لا تعدى ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية أجواب هي مخلوقة. وليست أذلية لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله خالق كل شيء وهي داخلة في لفظ كل شيء فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق لا شك مخلوق من العدم فليست أذلية ولكن ابقى البحث ما هي الروح؟ الروح شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه بأن نقول الروح ما به حياة الأبدان الروح ما به حياة الأبدان ونسكت فنفسرها بإيش؟ باللازم المتحتم لأنها إذا فارقت البدن لها بدن حياة، وما دامت في البدن فهو حي، فنقول الروح ما به حياة الأبدان، وإن أصر أحد وقال أنا اسالكم عن ما هي الروح؟ ما هي الروح؟ الجواب على ذلك أن العلماء اختلفوا فيها. فقيل إنه البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته وبناء على هذا القول الباطل لا يكون خروجها من البدن هو, عدم هو عدمها لأن إذا كان جزء من البدن ومات البدن لازم أن تموت هي أيضا ولكن هذا القول باطل هذا قول باطل يبطله الكتاب والسنه والواقع وقيل ان الروح شيء معلوم في الذهن لا يمكن تخيله ولا يمكن ان يكون داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا مبايل للاله ولا محيط الاخر ماذا يعني وصفوها بما, بما وصف الله به من السلوك التي, التي لا يمكن ان يوجد معها شيء وهذا ايضا باطل والصحيح ان الروح كما قال الله عز وجل ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر رب الروح عمرها عجيب ولا يمكن الإحادة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا صدق الله لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها فقد ثبت بالسنة أنها ترى